دمعه س ج ه وانفعال وضيقه الله يصيب ا ل أ ر ب ع ا ل م ق ر و د ة من حين غربتها إ ل ى التشريقه و ن ا ونج ما تسمى ا ل م ع ه و د ة في ح ا ل ة من ح ا ل ة ا ل ع ش ي ق ه شوفها بعيوني المرموده فالحلم يوم غ ف ا ه ل ي ن فيقه لدبرت ب ي ض ة وجاتني س و د ة قلبي عن الضحكات والتشديقه ة يجفل وهذه ج ف ل ة محمود ة لبدها ص ح ي ب ة ونشفريقه واخلف مواثيقه وخانعهود يطرا عليها البعد و ا ل ت ح ل ي ق ة في ق م ة ما لم تكن م ا ر و د ة والراس لو يعرض على ا ل ح ل ي ق ة ماجزته بمواسها المحدود ة يزه ع الله ا ن اهل ا ل ت ا و ي ق و عن حنيته وطراقته وشروده اسهل على اندال من تدنيقه من ع س ح ا ب عن جبال ا ل س و د ة تجارب ا ل إ ن س ا ن من تطبيقه يا تخذله ولا تعز و ج و د أ ط ر ق القفان و ا ل ط ر ي ق ة تعوم بحره وانحت ب ج ا ل م و د ة ولا يساق الا على ا ل ذ و ي ق ة حتى تركبله شعار ا ل ج و د ة لا في ظ ل و ع ي ما يسمو ت ع ر ي ق ة ف ص م ة توقيع خروج وعوده ة بصمة توقيع بعشت خروج وعودة إذا بعشت في ا ما قفانة سمعته يجي لهم ترويقة من شحني حب يجي ترويقة قود ام م س ر و د ة أ ك ف ه م ض ج ة من ا ل ت ص ف ي ق ة وعيونهم مذهول تم م ش د و د ة إ ذ ا تفاخر في طويق طويقه ن ف ت خ ر بلعنثي ا و ب د و د ة غير مملك م ع ر ف ة تبريقه ملحوقه تم ا د ا م ه ا م ط ر و د ة كاسي و أ ن ا حر اشربه و ر ي ق ة أ ز ع ل على ن ق ص ة العينه ز و د ة كم واحد عندلته ب ر ي ق ة يجنب عن بيته ع ن ماجوده الطيب عند اللي بتلفيقه مثل الرياح طيح ا ل م س ن و د ة مولو ا ل ر ا ع الوسم و ا ل ت ع ل ي ق ة من قبل ط ي ب ة وصني منقوده ساكتا لي عايش في ت ن ط ي ق ة هذاك ظل عما تهاز ح ي و د ة والبيض م ن ب ا ع على س ل ي ق ة تحيله النمرود و ا ل ن م ر و د ة و د ل تقول كفار ا ل ز ن د ي ق ة عبدالله ركعته و س ج و د ة تمعه سجه انفعال وضيقه الله يصيب ا ل أ ر ب ع ه ا ل م ق ر و د ة